Bismillah EN rahman Alam rahim fajalna huffi ila فَقَدَرْنَا فقدرنا فنعم القادرون يَوْمَئِذٍ ويل يومئذ للمكذبين الْأَرْضَ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء وَيْلٌ ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا مَا ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كأن انه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 117. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 119. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون اننا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا ان 119. ويل يومئذ للمكذبين 110. وإذا قيل لهم اركعون لا يركعون 111. يومئذ للمكذبين